السيادة بين والكلام لا تبوح بشيء جصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع وحمرار وسلهمى السيادة بين والكلام لا تبوح بشيء جصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع الخضوع أحيان ما هو انهزام وانهزام الحب يعني مرهما ما رضيت بيوم وضع الانقسام أو حياه اثنين فضه مبهمه الخضو أحيان ما هو انهزام en hij zama, de pijn بيوم وضع الانقسام او حياه hij je en de de is de kade. Het boort ارفض التجريح تحليل الحرام والنفوس بطاعه الله ملهما نفس مؤمن ترجي احسان السلام ربنا ما مخيب ليزهما ارفض التجريح تحليل الحرام والنفوس بطاعه الله ملهما نفس مؤمن ترجي احسان السلام ربنا ما خيبل ليزهبا السيادة في صمتك والكلا لا تبوح بشيء قصدك مفهما في عيونك شفت مكان الغراب من دموع الحمار وسلهما السيادة في صمتك والكلا لا تبوح بشيء قصدك مفهما في عيونك شفت مكان احفظ الله في صيامك والقيام ولا يؤثر فيك ده المشامه السياده تكتسب الاحترام شيء واضح للعيان ونفهمه احفظ الله في صيامك والقيام لا يأثر فيك داع المشامة السيادة تكتسب الاحترام شيء واضح للعيان ونفهمها السيادة تبه صمتك والكلام لا تبوح بشيء قصدك مفهما في عيونك شفت مكنون Deze is de kans om te kiezen. Deze is de te kiezen. Deze is de